الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم <تصفيق> ير كل كلمه وعد قولوا يجي وصلت الاخبار وين ما جاي امشي اسوقني للثر عن منتظر هل بتوصل دار نسيت انسى اروح عشت الاوى بين دنياي اصيح هنا اريد ويا بعده حالك نسيت تنسى عشقته الان بين دمعي وليل الصياح احلى والله اريد يا قاعد مذكي حيلي قريب وقاب يا سنيني ظمى ومندخلني شديد البك ده خليني شجي غير البت لعيني ما انا ضر صفور والله ما بي بعد لا والله بد ما تنحم النار اليوم لو باتشير انطونك المبله وعد يقولوا يدي وسطتنا اخطار والله يا مهد الفرح درب المسح ما ضر على بابي نزعل عامات كل عمر ما ضل وكي وتنازلت عن شلمتها تسابي عمر لقنا ورق أشجار نشف دم مبوري بدونك ليش يا مهد نعيش بعد ما سلمي دي عمر لنا ورق أشجار لشب دم بريدي بدونك لي اياش يا مهد نعي اياش بعد ما سلمي دي عدل كل من يسميني جذب مايش سنيني والله بينك وبيني عدل كل من يسميني جذب مايش سنيني ومال بينك ويني قال منيتك جت لي كل المنتظره هسه بقى تحول حزادي اليوم لو فات شيء انطوني وعد قالوا يجي ووصلتنا اخبار هي هي انتاج شركة الخليج الثقافية راضي ما راض ما ليدي على العمر وعلى الصبر ما يردنيها والقلب قابل أبد ما شلت وقع من رجع ما شايف أحلامي هويته وأباء يا مهدو يا غغاك دلنا على روحي شنو المصا نار لهيب النار مال هو تهوى وغغاك يا مهدو يا غغاك دلنا على روحي شنو المصا لهيب جنتو هي finds mahad zal wani bjetu gonna get time una dimlelak yadin finds mahad zal wani bjetu gonna get time una dimlelak yadin lay kayboro انت يا مهدم قوم وبرد الهوى وحال القلب ضامم اليوم لو وعدك انت بكل وعد تقولوا يجي وصلتنا خبر مدر أشوفك مدرنا ما أعرف التالي أم تريد سال وانسى وياك الموضة وعمر القضاء وتعين الحال بيت يا ترماء دمع مزاج صحت يا عين بيعي جد مرحالي صفيت خيال بعد ياروح ضيعي بتشيد سرمال دمع مازال صحت يا حين بيعي جيد مرحال صفيت خيال بعد يا ضيعي انا اكثر انا اكثر شي بجيني ما جب واسيني ولا ليل لي غفيني انا اكثر شيء بتجيني ما جب لي واسيني ولا ليل لي غفيني واسئل الوعدين شهدهم وعنده صبر من ضل القلب خالي اليوم لو باشا طبني كل مبلغ وعد قوله يجي وصلتنا قطار